قال إنه يقول إنها بقرة لا دلول تثير الأرض ولا تسيل حرة مسلمة مسلمة لا شية فيها قال الآن جئت بالحق فذبحها وما كانوا يفعلون وَإِذ قَتَلْتُمْ ثُمَّ لَسْتُمْ فِيهَا قَدْ رَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كنتم تَكْتُمُونَ فقلنا اضربوه ببعضها كَذَلِكَ يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قسفت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه المار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 بكم افلا تعقلون